السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو بكر أحمد الله بن محمد بن أبي, بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو معشر عن محمد بن صالح الأوصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وكأني أنظر إلى عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أولق تفلزم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مالك بن مغول عن زبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارث بن مالك قال أصبحت مؤمنا قال إن لكل حق حقيقة قال أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمعت نهاري ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة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 وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فهذا حديث في قصة لهذا الصحابي عوف ابن مالك رضي الله عنه حول الإيمان والمصنف رحمه الله تعالى ساق هذه القصة من طريقين وكلاهما لم يثبت ولم يصح به الإسناد كما سيأتي بيان ذلك قال لقي عوف بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصبحت يا عوف بن مالك كيف أصبحت يا عوف بن مالك وهذا السؤال يقال في الصباح كما أنه في المساء يقال كيف أمسيت ويأتي بعد السلام لا يبدأ به قبل السلام وإنما يؤتى به بعد السلام يقال كيف أصبحت في وقت الصباح ويقال كيف أمسيت في وقت المساء فالسؤال قال مجيبا على هذا السؤال أصبحت مؤمنا حقا أصبحت مؤمنا حقا لما يحس به من أثر الإيمان على قلبه وذكره للآخرة وذكره للموت والجزاء والحساب وعدم غفلته عن ذلك فلما حس به في قلبه من ايمان قال اصبحت مؤمنا حقا وهذا كما بين اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحمل على فرض ثبوته مع في سنده كلاما وفي ثبوته نظر يحمل لا على تكميل الايمان وتتمينه والاتيان باعماله واعتقاد ان اعماله متقبلة لا يحمل على هذا وانما يحمل كما سبق بيان ذلك على اصل الايمان لا على تمامه وكماله لا على تمام الإيمان وكماله وقول القائل أنا مؤمن ويقصد بذلك تمام الإيمان وكماله ووفاءه بالأعمال واعتقاد أن أعماله متقبلة هذا تزكية للنفس ولهذا جاء عن ابن مسعود كما مر معنا سابقا انه قال لمن قال اني مؤمن قال قل اني في الجنة يعني كما شهدت لنفسك بالأولى فاشهد بالثانية لكن اذا قال اني مؤمن وقصد بها اصل الايمان لا تمامة فهذا لا بأس به وعليه يحمل هذا الحديث ان صح مع أن في صحته نظر وفي ثبوته كلام وكذلك يح... على هذا يحمل ما جاء في هذا المعنى عن السلف رحمهم الله تعالى من اطلاق القول باني مؤمن دون استثناء فما جاء من ذلك كله يحمل على اصل الايمان لا على تمام الايمان وكماله قال اصبحت مؤمنا حقا اصبحت مؤمنا حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قول حقيقة إن لكل قول حقيقة فما حقيقة ذلك يعني ما حقيقة هذا القول الذي تقوله أصبحت مؤمنا حقا ما حقيقة ذلك وهذا فيه التنبيه إلى أن مجرد قول الإنسان عن نفسه إني كذا أنا من المتقين أنا من الصالحين ليست بمنجية له عند الله سبحانه وتعالى ولا بنافعة له عند إن, إن لم يكن على ذلك حقيقة إن لم يكن على ذلك حقيقة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فما حقيقة ذلك فما حقيقة ذلك قال يا رسول الله أطلقت نفسي عن الدنيا أطلقت نفسي عن الدنيا أي أنه لم يغتر بالدنيا ومتاعها الزائلة وفتنها ومغرياتها قال أطلقت نفسي عن الدنيا أي لم ألتفت إليها ولم تشغلني عن طاعة ربي وقيامي بما خلقت له وأوجدت لتحقيقه قال فأسهرت ليلي وأضمأت هواجري أسهرت ليلى أي بالصلاة والذكر والعبادة مع أخذ قصط وحب من النوم لأن سهر الليل كله في العبادة خلاف هدية عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقت ونعم و... وصلي وأنام وأتزوج النساء ف فقوله أسهرت ليلي اشار إلى كثرة العبادة والذكر في الليل وأضمأت هواجري وهذا فيه إشارة إلى الصيام فجمع في كلامه هذا بين كثرة الصيام بضمأ الهواجر يعني في الصيف الشديد وأيضا قيام الليل فأسهرت ليلي وأضمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي وكأني أنظر إلى عرش ربي وهذا فيه المراقبة وفي الحديث قال أن تعبد الله كأنك ترى وهذا تمام ألا العبادة قال أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال وكأني أنظر إلى عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها أي يصيحون ويبكون ويصرخون وفي حديث حنضلة وثابت في صحيح المسلم لما لقيه أبو بكر رضي الله عنه وقال كيف أصبحت يا حنضلة قال نافق حنضلة قال وماذاك قال إذا كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام وحدثنا بالجنة والنار كأنها رأي العين كانها رأي العين أي كأننا نشاهد الجنة وكأننا أيضا نساهد النار كأنها رأي العين وإذا عافسنا الضيئة والولدان نسينا فخشي أن يكون هذا من النفاق فذهب هو أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك فقال لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة في سكك المدينة ولكن ساعة وساعة وهذا فيه فضل مجالس العلم وحلق الذكر من حيث أنها تقول الإيمان وتزيد اليقين وتذكر العبد بالله وتبعد عنه الغفلة فهنا يقول عوف رضي الله عنه كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاعون فيها أي أنه على ذكر والعلماء رحمهم الله قالوا في الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة قالوا إن إيمان أهل الإيمان ده على درجتين الدرجة الأولى درجة الإيمان الجازم وهذا الذي لا يقبل من أحد شيئا دون لا بد أن يكون عند المسلم جزم وعدم يقين بأن هناك يوم آخر وفيه الحساب والعقاب والجنة والنار والتفاصيل التي جاءت عن ذلك اليوم في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والدرجة الثانية الإيمان الراسخ الدرجة الثانية وهي الإيمان الراسخ رسوخ الإيمان في قلب المؤمن واستحضاره لذلك اليوم العظيم وعدم غفلته عن ذلك اليوم عن الحساب وعن العقاب وعن الجنة والنار فعوف يشير إلى هذا المعنى يشير إلى هذا المعنى ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من استحضار مستمر لذلك اليوم للجنة والنار والحساب والعقاب وهذا إذا كان العبد مستحضرا له غير غافل عنه حجزه عن المعاصي ودفعه إلى الإقبال على العبادات والطاعات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أو لقنت فلزم عرفت فلزم وفي هذا أهمية الثبات على ما يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده من الخير والإيمان والطاع والمداومة على ذلك والاستقام عليه إلى الممات كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وفي حديث سفيان الثقفي قال له قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم أي داوم على ذلك واستمروا عليه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي استمروا وداوموا على الإسلام والطاعة والعبادة إلى أن تلقوا الله عز وجل وهو عنكم راض فقوله عرفت فلزا أي إنزم هذا الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به ومن عليك به وفي الطريق الثانية مقارب لما في هذه الطريق مع اختلاف يسير في الألفاظ قال عزفت, عزفت نفسي عن الدنيا وهذا مفسر لما في الرواية الأولى قال أطلقت نفسي عن الدنيا وقول أضمأت نهاري هو بمعنى قول في الرواية الأولى أضمأت هواجري أي بالصيام وقول فأسهرت ليلي نظير ما في الرواية الأولى قال ولك أنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب ولك أني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة ولك أني أسمع عواء أهل النار أي صراخهم وبكاءهم قال فقال له عبد النور الله الإيمان في قلبه أو عرفت فالزم أي إنزم هذا الأمر واستمر عليه إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى وأنت على هذه الحال والحديث لما يثبت الإسناد الأولى فيها أبو معشر وهو ضعيف ومحمد بن صالح الأنصار من أتباع التابعين فالإسناد معضل وكذلك الطريق الأخرى عن زبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزبيد لم يدرك أحدا من الصحابة فالإسناد كذلك معضل وجاء هذا الحديث من طرق لا تخلو من كلام وقد جمع كثيرا منها الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في ترجمة عوف بن مالك رضي الله عنه جمع روايات هذا الحديث وطرقه وتوسع في ذلك في كتابه الإصابة والحديث غير تابت وعلى فرض ثبوته كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحمل قوله أصبحت مؤمنا حقا وإقرار النبي له على هذه الـ الـ الكلمة يحمل على أصل الإيمان لا على تمامه وكماله نعم قال حدثنا أبو أسامة عن موسى بن مسلم قال حدثنا ابن سابق قال كنا قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا فلنؤمن ساعة تعالوا فلنذكر الله ولتزداد إيمانا تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بالرواحة رضي الله عنه أنه كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا فلنؤمن, فلنؤمن ساعة تعالوا فلنذكر الله ولتزدادوا إيمانا تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته وقد مر معنا نظير هذا الأثر المروي عن عبد الله بالرواحة مر معنا نظيره عن معاذ وعن عمر وجاء عن هذا جاء هذا المعنى عن غير واحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهذا كما أسلفت من عنايتهم رضي الله عنهم ورحمهم بالإيمان واهتمامهم به وتواصلهم على حفظه والمحافظة إليه وعملهم على زيادته وتقويته وتنميته بالمجالس المباركة مجالس الخير والتعاون والتذاكر بذكر الله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته وعظمته وتلاوة آياته ومعرفة معاني كلامه وتدبر القرآن الكريم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى كل ذلك داخل في باب تقوية الإيمان وزيادته بذكر الله جل وعلا ومجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام هي من مجالس الذكر هي مجالس الذكر ليست مجالس غفلة بل هي مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى ويثيب الله سبحانه وتعالى الجالسين فيها ثواب الذاكرين له سبحانه وتعالى ويذكر أن أحد السلف كان في مجلس علم يبين للناس الحلال والحرام فكان في الشاب فكان في المجلس شاب فقال يا قوم اذكروا الله سبحوا هللوا اذكروا الله فقال يا هذا ونحن من اليوم في ماذا فمجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتتلى فيها الآيات وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذه كلها مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى تحفها الملائكة ومجالس تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله سبحانه وتعالى أهلها في من عنده والصحابة رضي الله عنهم يعتنون بهذه المجالس ويتواصون على جلوسها والعناية بها حرصا منهم على الإيمان وتقويته وقلب الإنسان بحسب ما يرد عليه فإذا جلس مجالس الخير وسمع الخير وأخذ يتلقاه ويستفيده وينتفع به زاد إيمانه بذلك وإذا انصرف إلى مجالس غفلة وجلس فيها ونظر إليها واستمع فإن الواردات التي ترد على قلبي في مجالس الغفلة تضعف الإيمان الذي في قلبه تضعف الإيمان الذي في قلبه فالعبد يحتاج دوما إلى العناية بمجالس الخير وملازمتها لإزداد بذلك إيمانه ولتقوى بذلك صلته بالله سبحانه وتعالى ويروي هذا الأثر عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ابن سابط وعبد الرحمن ابن سابط ثقة كثير وبيّن العلامة الألباني رحمه الله في التعليق على كتاب الإيمان أنه لم يدرك إذ الرواحة والمعنى من حيث هو ثابت عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان من حيث تواصيهم بالإيمان وعنايتهم به وعملهم على تقويته وزيادته نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه أنه قال إن للإيمان ثلاث أسافي الإيمان والصلاة والجماعة فلا تقبل صلاة إلا في, في الإيمان فمن آمن صلى ومن صلى جامعة ومن فارق للجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام عن عنقه بعد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب ده. عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه أنه قال إن للإيمان ثلاث أثاج الإيمان والصلاة والجماعة فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان فمن آمن صلى ومن صلى جامع ومن فارق الجماعة تقيد شبر خلع ربقة الإسلام عن عنقه ثم أورد المصنف الإمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن للإيمان ثلاثة أسافي هكذا جاءت اللفظة في سبيل المطبوع من كتاب الإيمان وجاءت في المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى إن للإسلام إن للإسلام ثلاثة أثافي إن للإسلام ثلاثة أثافي وأيضاً روى هذا الأثر للكاء في شرح الاعتقاد من طريق يزيد بن هارون شيخ ابن ابي شيبة بالاسناد نفسه بلفظ ان للاسلام ثلاثة اتافي وكذلك ابن عبد البر في التمهيد وغيرهم بهذا اللفظ ان للاسلام ثلاثة اتافي وهو الصواب قال ان للاسلام ثلاثة اتافي والاتافي هي الحجارة التي أو يوضع عليها القدر لا يتكع عليها وينضج الطعام ويوضع تحته النار فيكون على ثلاثة أثافئة على ثلاثة أحجار على ثلاثة أحجار وكانوا كانت العرب إذا أرادوا رمية أو أو نعم رمي شخص مثلا بعظيمة او ادعاء عليه بعظيمة قالوا ثالثة الافافي القاه مثلا الله في ثالثة الافافي او مثلا في الامر العظيم او المصيبة المهيلة يقول هذه ثالثة الافافي هذه ثالثة الافافي ومرادهم بثالثة الافافي الجبل او الضلع الكبير اذا وجد الانسان حجرين لا يتكئ عليهما القدر ولم يجد ثالثا فياتي الى جنب الجبل ويضع الحجرين ويكون ثالث الاساس الجبل فقوله ثالث الاساس عندما يرمى بها شخص يعني بمصيبه او داهيه مثل الجبل ومراد بثالث الاساس الجبل الذي يكون القدر يبكى على طرفه والطرفين الباقيين يكون فيهما أو تحتهما حجران فيرثوا بذلك القدر الشاهد قوله هنا إن للإيماء إن للإسلام ثلاث أثافي يعني الإسلام يرتكي ويقوم على ثلاث دعائم وركائز الإسلام يقوم على ثلاث ركائز وبدون هذه الركائز الثلاث لا يقوم بدون هذه الركائز الثلاث لا يقوم والعوام يقولون القدر ما يرتكي إلا على ثلاث يعني على حجرين ما يرتكي فيقول أن, إن للإسلام ثلاث أفافي أي لا يرتكي إلا ولا يثبت إلا عليها لا يثبت إلا عليها فلو وجد إثنان منها لا يثبت ولا يكون له قيام إلا بوجود هذه الثلاث ما هي قال الإيمان الإيمان أي الإيمان بالله عز وجل وبوحدانية الله عز وجل وتحقيق التوحيد والإخلاص ومراده بالإيمان أي الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبية وألوهية وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته قال والأمر الثاني والصلاة والمراد بالصلاة أي المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وقد مر معنا في الحديث حديث معاد قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه فذكر رأس الأمر الإسلام وعرفنا أن المراد به التوحيد وهو المراد هنا بقول الإيمان والأمر الثاني الصلاة الذي وعيمات الدين قال والأمر الثالث الجماعة الأمر الثالث الجماعة قال فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان لا تقبل صلاة إلا في الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حدط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين فالصلاة لا تقبل إلا بالإيمان ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة فالعمل لا يقبل إلا بالإيمان أي بالله عز وجل وبكل ما أمر عباده سبحانه وتعالى بالإيمان به قال فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان فمن آمن وصلى فمن آمن صلى ومن صلى جامعا أي لزم الجماعة وهذا أيضا فيه الأثر المبارك لمحافظة المسلم على الصلاة في المساجد من تحقيق الجماعة التي مقصد من مقاصد الشريعة في جمع الناس هذا الجمع المبارك المتكرر في اليوم والليلة خمس مرات في المساجد فتجتمع أبدانهم وتأتلف قلوبهم وتقوى صلتهم وتتحقق لهم بذلك خيريتهم إلى غير ذلك من المصالح والآثار المباركة العائدة عليهم بمحافظتهم على هذه الصلاة في جماعة المسلمين قال ومن فارق الجماعة قيد شبر خلع رفقة الإسلام من عن عنقه من, من فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الاسلام من عنقه لانه لا اسلام الا بجماعة لا اسلام الا بجماعة الصلاة واعمال الدين كلها لا تتحقق ولا تتمل الناس والصلاة المساجد واعمال البر وغير ذلك لا تتحقق الا بجماعة ولهذا قالوا لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامير ولا أميرة إلا بسمع وطاعة فهذه أمور آخذ بعضها بحجز بعض وكل منهم لا يتحقق إلا بتحقق الآخر ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على نزوم الجماعة وجاءت أيضا النصوص الكثيرة في الحث على السمع والطاعة للأمر وللولاة أبرارا كانوا أو فجارة لأن الصلاة والجماعة وأعمال البر وطلب العلم وغير ذلك من الأعمال ما تنتظم ولا تستقيم إلا إذا كان للمسلمين جماعة ولا يكون لهم جماعة إلا بإمام وأمير ولا أمير إلا بسمع وطاعة فهذه الأمور كلها منتظمة لا بد من تحقيقها لينتظم بذلك أمر المسلمين وهذا الأثر يرويه أبو صادق الأزدي وحديثه عن علي مرسل وحديثه عن علي رضي الله عنه مرسل نعم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان ومر معنا فيما تعلق بالحياء أنه من شعب الإيمان مر معنى غير حديثا عند المصنف في هذا المعنى وقوله العي بكسر العين العي بكسر العين والمراد بالعي هنا قلة الكلام قلة الكلام إلا عن حاجة بمعنى أن الإنسان إذا كان ذا حياء وأيضا قليل الكلام لا يتكلم إلا عن حاجة فهذا من الإيمان فهذا من الإيمان وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت فمن الإيمان أن لا يتكلم الإنسان إلا عن حاجة وفي شيء نافع ومفيق ولا يرخي للسان العنان يتكلم متشاء بدون خطام ولا زمام لانه اذا اطلق للسانه العنان اورده الموارد وادخلوا في المعاطب ولهذا كان بعض السلف يمسك بلسان نفسي ويقول ليس هناك شيء احوج الى قول سجن من لسان والكلمة ما لم تخرج من الإنسان يملكها وإذا خرجت ملكته وأصبحت من عمله وقد جاء عن بعض السلف من كذر كلامه كذر سقطه ولهذا كان من الإيمان حفظ اللسان وصيانة المنطق وأن يتكلم الإنسان إلا عن حاجة لا يتكلم إلا عن حاجة هذا معنى قوله هنا في هذا الحديث هو فالحياء والعي الحياء عرفنا والعي المراد به قلة الكلام هذا من الإيمان والحديث رواه الترمذي وغيره وفيه زيادة والبذاء والبيان شعبتان من النفاق والبذاء والبيان شعبتان من النفاق والبذاء ضد, ضد الحيان والبيان في هذا الحديث ضد العي والمراد بالبيان أي التشدق والتوسع في الكلام وكثرة الحديث بدون مبالات وبدون ظابط وإنما ينظر فقط لفصاحته وجمال اسلوبه أو طريقته أو نحو ذلك أو انشداد الناس إليه في كلامه أو نحو ذلك فهذا يقول عليه الصلاة والسلام والبذاء والبيان شعبتان من النفاق والمراد بالبيان اي التشدق والتوسع في الكلام دون ان يراعي في كلامه ضوابط الشريعة وحدودها فيما تعلق بصيانة اللسان وحفظه والحديث كما اشرت رواه الترمذي وغيره, وغيره ومما رواه الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق من طريق يزيد بن هارون شيخ المصنف به نعم قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن بريدة قال وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنا نمعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون ألا قدر فقال من المسلمين ممن يصلي للقبلة فقال نعم ممن يصلي للقبلة قال فغضب حتى ودت أني لم أكن سألته ثم قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء ثم قال إن شئت حدستك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه فقال يا رسول الله ما الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة قال صدقت ثم قال يا رسول الله ما الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره قال صدق ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل قال فقمنا بأجمعنا فطلبناه فلم نقدر عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه الصلاة والسلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو حديث مشهور بحديث جبريل حيث جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جلوس عنده صلى الله عليه وسلم فجاء على صورة أعرابي شديد بياض التياب شديد سواد الشعر وسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالات ثم انصرف وفي تمام الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فعلم بذلك أنه هذا ال الذي اجتمل عليه الحديث هو ديننا فالحديث فيه جماع الدين الحديث فيه جماع الدين وكل التفاصيل الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان دين الله راجع إلى هذا الحديث فهو جماع دين الله سبحانه وتعالى ولهذا بعض العلماء يسمي هذا الحديث أم السنة بعض العلماء يسمي هذا الحديث حديث جبريل مشهور يسمي أم السنة مثل ما أن الفاتحة تسمى أم القرآن والفاتحة تسمى أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا وهذا الحديث يسمى أم السنة لأنه حوى إجمالا ما حوته السنة تفصيلا يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فالدين اجتمع بيانه اجمالا في هذا الحديث العظيم المبارك والمصنف رحمه الله تعالى روى هذا الحديث هنا من حديث ابن عمر يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم يرويه ابن عمر عن أبيه عن ابي هي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل الى اخر الحديث المشهور واورد له قصه اورد له قصه يقول لابن بريده عبد الله قال وردنا المدينة فاتينا عبد الله ابن عمر فاتينا عبد الله ابن عمر فقلنا يا بعد الرحمن إِنَّ إذا نمعن في الأرض، إذا نُمْعِنْ فِيَاءَ إِذَا في فِيَلْأَرْضِ أي نبعد في السير والسفر في الأرض يقال أمعن في الأرض أي سافر فيها سفرا بعيدا سافر فيها سفرا بعيدا فيقول نحن نمع في الأرض نسافر يعني في بعض المرات مسافات بعيدة يقول فنلقى قوما يزعمون ألا قدر نلقى قوما يزعمون اللا قدر يعني يزعمون ان الامر انف وان الامور الواقعة من اعمال العباد ونحو ذلك ليست بقدر الله لم يقدر الله سبحانه وتعالى وهذا زعم باطل وانكار لركن من اركان الايمان واصل من وصول الدين فقال ابن عمر من المسلمين ممن يصلي القبلة يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هل هم كفار أصليين وإلا ينتسبون للإسلام ويصلون قال نعم ممن يصلي للقبلة قال نعم ممن يصلي للقبلة فغاضب أي بن عمر حتى ودت أن لم أكن سألته وهذا غضب لدين الله سبحانه وتعالى غضب منه رضي الله عنه لدين الله عز وجل قال فغضب حتى وددت أن لم أكن سألته ثم قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء يعني ليس منهم وليس منه وفي رواية الحديث في صحيح مسلم قال والذي يحلف بي عبد الله بن عمر ان والذي عبد الله بن عمر ان لو انفق مثل احد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر أو كلاما قريبا من هذا المعنى وبراءته منهم لأن انكار القدر وعدم الإيمان به وجحد وكفر بالله سبحانه وتعالى والقدر قدرة الله فجحد القدر كفر بالله عز وجل ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد القدر نظام التوحيد يعني لا ينتظم التوحيد إلا به قال القدر نظام التوحيد فإذا وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده فإذا قال فإذا وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده يعني نقض تكذيبه بالقدر توحيده لله عز وجل وانتقاضه يعني بطلانه لا يما لا ينتفع لا ينتفع به مدام مكذبا بالقدر مدام مكذبا بالقدر فمن كذب بالقدر لم يقبل منه عمل ولم ينتفع بطاعة لأن الطاعات إنما تكون نافئة إذا كانت قائمة على الإيمان ومن أصول الإيمان الإيمان بالقدر ولهذا ساق ابن عمر الحديث بتمامه كاملا لأجل لفظة واحدة فيه ساقه بتمامه بتمامه من أجل لفظة واحدة فيه وهي قوله وأن تؤمن بالقدر لما قال جبريل أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فعد عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر خيره وشره ركنا من أركان الإيمان وأصلا من أصول الدين وأمور الإيمان وأعمال الدين لا تقبل إلا إذا كانت خائمة على هذه الأصول فهي أصول لدين الله سبحانه وتعالى لا يقبل الدين إلا بها ومكانتها من الدين بمكانة الأصول من الأشجار أرأيتم الشجرة إذا قطع أفلها هل ينتفع منها بتمر وقد قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرغها في السماء فإذا انتفى شيء من هذه الأصول الستة التي عليها قيام الدين لا ينتفع الإنسان بعمل ولهذا حلف بن عمر بالله عز وجل أن أعمال أولئك لا تقبل ما لم يؤمنوا بالقدر أن أعمالهم لا تقبل ما لم يؤمنوا بالقدر ثم ساقى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 يأتي الرجل من أقصى الدنيا ويصل إلى التو مسافرا ولا تشعر أنه قادم من سفر لأنه ينتقل من مكان إلى مكان في مجالس وثيرة وأجواء مكيفة لا يتعرض لوهج الصحراء ولا يتعرض لحرارة الشمس بينما قديما إذا جاء الشخص من مسافة بعيدة يظهر عليه أثر السفر يظهر عليه لفح الشمس ووهج الصحراء وعناء السفر ووعثاء تظهر عليه تماما فكان أمرا غريبا رجل بثياب نظيفة وأيضا شعر أسود وليس عليه أثر عبار أو تراب أو نحو ذلك ولا يعرفه أحد ولا يعرفه منا أحد فجلس الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذه السؤالات قال ما الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة فذكر هنا اركان الاسلام وفي حديث عمر في صايم مسلم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 أي أن الأمور كلها بقدر الأمور كلها بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر ثم جئت على قدر يا موسى وكان أمر الله قدرا مقدورا إن الله على كل شيء قدير وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالأمور كلها بقدر الله وقضائه. ولا يمكن أن يقع شيء في ملك الله لم يشأه سبحانه وتعالى فالملك ملكه والخلق خلقه والعبيد عبيده ولا يمكن أن يقع في هذا الملك شيء لم يشأه ومن قال بخلاف ذلك ادعى بذلك سأم أبا أن هناك خالق غير آير الله ولهذا قال أئمة السلف رحمهم الله عن من ينكرون القدر قالوا هؤلاء مجوس هذه الأمة مجوس هذه الأمة لأنهم يا بذلك يقولون أو يلزمون بذلك أن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى قال صدقت ثم صرف في حديث عمر الذي صحيح مسلم فأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراد ثم سأله أيضا عن الساعة وعن أشراطها وأماراتها قال ثم انصرف أي هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالرجل أي تولي به قال فقمنا بأجمعنا فطلبناه فلم نقدر عليه يعني لم نجده فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم جاءكم يعلمكم أمر دينكم وهذه الجملة التي ختم بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم تبين مكانة هذا الحديث وأنه جماع للدين كله جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله الحديث في إسناد المصنف في اسناد المصنف ابن فضيل شيخ المصنف محمد ابن فضيل ابن غزوان سماعه من عطاء ابن السائب كان بعد اختناطه وقد سبق الاشارة الى هذا في اسناد مرة معنا عند المصنف رحمه الله برقم اربعة في اوائل الكتاب والحديث ثابت كما عرفنا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن أبيه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بتمامه وأرغب الآن إذا كان من الحاضرين من سنه أقل من 15 سنة ويحفظ حديث جبريل المشهور بتمامه حفظا متقنا تعال بسم الله الرحمن الرحيم عمل الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحمد دروس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ علينا رجل شديد بياضي فياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتعزي الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت أن استضعت إلي سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسوله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أنت عبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بألم من السائل قال فخبرني عن أماراتها قال أنت لدى الأمة ربتها وأنت والشفاة لوراة العالة إعاء الشاي تطاولون في البنيان ثم انصرفت لبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من الشائل قلت الله ورسوله وعلم قال فإنه جبريل وأنتاكم يمعلمكم ومردينكم جزاك الله خير وبارك الله فيك وأصلح الله قلبك نعم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر ابن عدي قال حدثنا علي رضي الله عنه ان الطهور شطر الإيمان ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى انه قال ان الطهور بضم الطاء ان الطهور شطر الايمان والمراد بالطهور بالضم اي الوضوء فعل الوضوء ان يتوضع الانسان ويتطهر فهذا شطر الايمان ومعنى شطر الايمان اي نصف الايمان كما يأتي في بعض الفاظ الحديث وقيل ان المراد بالطهور أي الطهاره من الذنوب قيل ان المراد بالطهور اي من الذنوب والبعد عنها وفي تقرير هذا المعنى قالوا ان دين الله سبحانه وتعالى نصفان أوامر ونواهي أوامر ونواهي قوله الطهور شطر الإيمان من أهل العلم من قال معناه والمراد به الطهارة من الذنوب والمعاصي وفي تقرير ذلك قالوا إن الإيمان هو المطلوب من العباد أمران أوامر ونواهي فالبعد عن الذنوب والمعاصي طهارة للعبد فهو في طهارة أي في نقاء والسلامة مما نهى الله تبارك وتعالى عنه وثيابك فطهر وهذا قول ولكن مما يضعف هذا القول أن الحديد جاء له ألفاظ صحيحة ثابتة منها الوضوء شطر الإيمان ومنها أيضا إسباغ الوضوء شطر الإيمان فيتعين أن المراد بالوضوء أي الطهارة المعروفة للمراد بالوضوء أو المراد بالطهور أي الوضوء وهو الطهارة المعروفة لإقام الصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى والأصح في معنى الطهور هو هذا الوضوء والمراد بالإيمان الصلاة المراد بالإيمان الصلاة وقد قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم والحافظ بالرجب رحمه الله تعالى ذكر أقوالا في كتابه جامع العلوم والحكم واختار هذا أن المراد بالطهور الوضوء والمراد بالإيمان الصلاة ومعنى أن الوضوء شطر الصلاة أن الصلاة لا لا قبول لها إلا به ولا تصح إلا به قال الطهور شطر الإيمان وشاهد الحديث للكتاب أنه سمى العمل إيمانا فالطهور الذي هو عمل والصلاة التي هي عمل سميت في هذا الحديث إيمانا وهذا دليل واضح وصريح على دخول العمل في مسمى الإيمان وأن الطهارة التي يقوم بها الإنسان بين يديه عبادته لربه وكذلك الصلاة وعبادته لربه هذا كله إيمان وداخل في مسمى الإيمان ويروي هذا الحديث عن علي حجر ابن عدي وحجر ابن عدي ذكره ابن عبدالبر وابن حجر وغيرهما في الصحابة وجزم الذهب رحمه الله في السير بأن له صحبة وجماعة من أهل العلم منهم البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان ذكروه في الكابعين نعم قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يا ابن أبي كخير عن زيد أبي سلام عن, عن زيد عن أبي سلام عن زيدٍ عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور نصف, نصف الايمان ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور نصف الايمان والحديث رواه الامان مسلم في كتابه الصحيح من طريق أبان العطار به وهنا في نسخة كتاب الإيمان لابن أبي شيبة سقطت حرف عن بين زيد وأبي سلام وزيد هو ابن سلام ابن أبي سلام الحبشي وأبو سلام هو منطور الحبشي وعن موجودها في صحيح مسلم وموجودة في المصنف لابن أبي شيبة وسقوطنا هنا هو من تصحيفات أو أخطاء النساخ نعم قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان عن عكرمة قال الوضوء شطر الإيمان ثم أورد رحمه الله تعالى الحديثة نفسه موقوفا على عكرمة وهو من التابعين وجاء في المصنف عن حسان ابن عطية قال عكرمة عن حسان بن عطية قال عكرمة الوضوء شطر الإيمان وشرق أيضا أن في بعض روايات الحديث اسباغ الوضوء من الإيمان وهذا اللفظ وكذلك اللفظ الذي هنا يفسر ما سبق وهو قوله الطهور شطر الإيمان نعم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى الكندي يظهر أنها عن أبي ليلى وقد تقدم معنا قبل ثلاثة سانيد عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن أبي ليلى الكندي عن غلام لحجر أن حجرا رأبنا له خرج من الغائط فقال يا غلام ناولني الصحيفة من الكوة سمعت عليا رضي الله عنه يقول الطهور نصف الإيمان هذه طريق أخرى للحديث المتقدم وفي الإسناد غلام لحجر وهو مجهول فالإسناد هنا ضعيف لجهالة هذا الغلام. لكن الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما عرفنا في صحيح مسلم بلفظ الطهور شطو الإيمان من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفركم بالحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وإلى المسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك